وقال حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى ام هانئ أخت عقين بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني قال فقلت له إني صائم فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهم وأمرنا بفطرهم قال مالك هي أيام التشريق عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من خيرة شباب الصحابة عبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس العباد كما يقولون الثلاثة أعمارهم متقاربة وهن هم الذين يصدق عليهم حقا شاب نشأ في عبادة الله فدخل على أبيه عمر بن العاص فوجد أباه يأكل فدعاه أبوه ليأكل معه فقال الابن انا فقال الأب للابن يخبره هذه الأيام التي نحن فيها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها اذا مالك رحمه الله يذكر هذا الاثر لما فيه من الطرفين واحد صائم واحد ايش واحد مفطر كأن مالكا يقول من الناس من يصوم هذه الايام ومن الناس من يفطر هذه الايام وإذا وجد الأب والابن كلاهما صحابي جليل متبع وجدنا الأب والابن الأب مفطر والابن صائم لأنه من خيرة الشباب وكان يكثر الصيام وقيام الليل إلى غير ذلك لكن وجدنا الأب يعزو لنا وينقل لنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن انت صايم هذه الأيام ولكنها أيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها الابن ما قال ان علي هدي الابن ما قال انا عندي سنة بالامر بصيامها لا اذا الابن كان يصومها على انها من المندوبات وهي تصادف الايش الحادي والثاني, والثاني يعني قريبة من الأيام البيض فهي وأيام تشريق أيام فاضلة فالابن استحب صيامها ولكن الأب أخبره بسنة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الأيام التي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها إذن هل بقي للابن من حجه؟ لا ولذا لم يجب الأب شيء شيء رآه الابن وأمر نقله الأب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا باتفاق العلماء السنة في أيام من الفطر لمن لم يكن عليه دم هدي لو كان عليك قضاء من رمضان وتريد أن تقضيها في أيام نقول لك لا لأنها منهي عن الصوم فيه أما صوم هدي التمتع فهو جزء من الحج ويفوت وقته أما قضاء رمضان فالسنه كلها قضاء اذا نذر أو أي أمر آخر نقول هي محل نهي وإذا كانت محل نهي فالنهي يقتضي الفساد من صامها تطوعا فصومه فاسد لكن من صامها لأمر مشروع ويفوت بفواتها نقول هذا يستثنى من عموم النهي يمكن أن يقال في هذا التشريع العام الإسلامي الإرفاق بالمسلمين ومراعاة النواحي الاجتماعية وإن صح أن نقول صوم هذه الأيام عند من يصومها فيه شيء من التشديد أو شيء من الغلو لأن الإسلام دين اجتماع ودين مؤاخاه فكما أنه يلزم بالفروض فأيضا يوسع في المستحبات وإذا كان هذا اللقاء بين عموم المسلمين من أقطار الدنيا من كل فج عميق فهي فرصة للمودة وفرصه للتآخي وفرصة للتقارب أما الصوم فيعزل كل إنسان عن, عن الآخر لكن هذه فرصة اللقاء وفرصة الصدقاء وفرصة المودة والهدية لأن لحم الهدي يجوز أن تأكل وأن تطعم وأن تأكل معك إلى بلدك إذن الفطر في هذه الايام بالنسبة الى عموم تشريع الاسلام واجتماعياته هو الانسب لهذا الجمع الغفير في نهاية الاثر هذا يقول مالك وهي ايام التشريق هذه الجزئية من الخبر يأتي بها مالك رحمه الله لأن عبد الله دخل على عمر ولا وجد أمر يأكل فقال تعالى كل قال هذه الأيام التي نهانا رسول الله ايش وش هي هذه الأيام؟ فاحتاج مالك إلى أن يقول وهي أيام التشريق لأن الكلام في أيام منى وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يأخذون لحم الهدي ويشرقونه في الاشراق اي تحت الشمس ينشرونه على الصخر او ينظمونه في الحبال ويعلقونه على الشجر من اجل ان يجف ثم يحملونه معهم قديدا جافا الى بلادهم وهنا يقال تعليب اللحم او تجفيفه او تجفيف الطعام او تخزين امر معروف من قديم وتجفيف اللحم عند العرب معروف وتجفيف اللبن بالاقط عند العرب معروف بل زادوا على ذلك بتركيز الخل وتجفيفه واستحابهم معهم للجيوش خارج المملكة او خارج الجزيرة اقصد وذلك ما فعله الحجاج وفعله الرشيد حينما كانوا يرسلون البعوث إلى أفريقيا وهم يحتاجون إلى الخل على ما تعودوا عليه من حرارة البلاد وكيف يحملون معهم جرار الخل تحتاج إلى رواحل عديدة وتتكسر عليهم فجاءوا بالخل وجاءوا بالقطن وقطعوه أوصالا وغمسوه في الخل ثم نشلوه حتى جف، ثم غمسوه واخرجوه حتى جف، وهكذا تتسرب ذرات الماء من القطن وتبقى املاح الحمض الحموضة فيه حتى تشبع القطن بالخل المركز وبقي قطنا مشبعا بالخل فيحملون معهم قطن والقطن خفيف فاذا ارادوا خلا اخذوا القطنة مشبعة بالخل ووضعوها في كأس من الماء تحللت الاملاح الموجودة المرسبة في القطن وصار الماء وإيش خل والله أحسن من خل القوري اللي لنا هو الآن لأن هذا كيماوي في حمض ماء كيماوي لكن هذا الخل اللي كانوا يخترعوه كان أحسن منه لأنه خل طبيعي أو ليمون طبيعي إذا الناس الآن يستعملون الليمون بهذه الطريقة بل يستعملون الحليب بعض البوادي والفلاحين حينما لم يكن في الجزيرة حليب متوفر يأتون بالدقيق ويعجنونه بالحليب دون الماء ثم يفردونه كالرقاق ويجففونه على النار خفيفة فإذا أرادوا رقاق بالحليب جاءوا بهذا الرقاق المعجون بالحليب وصبوا عليه ماء حارة فما للبث إلا أن يرجع يتحلل من الرقاق حليب ويأكلون الرقاق بالحليب نرجع مرة أخرى النواحي الاقتصادية وعدخول الهدي في ذلك كونك تهدي هنا هديا بالغ الكعبة ثم تشرقه وتجففه وتحمله معك إلى بلدك يبس فت انت منه ولا لا ولكن هذا حينما يشبع ويكتفي اهل الحرمين او اهل مكة على الخصوص هل نتركه للسباع هل نتركه يعفن لا والان بدأ المشروع الجديد وهو هيئة تأخذ الزائد من الهدي وتذهب به الى البلاد اللي يسمونها النامية يعني في طريق نموها البلاد التي تحتاج إلى مساعدة البلاد التي تضررت بالجفاف فبدل من أنهم كانوا يجففونه ويأخذونه معهم الآن يرسلونه لحما طري. إذن يجوز لنا أن نستفيد من زائد الهدي احتفاء أهل مكة لا يجوز لنا أن نقصره ونمنعهم عنه لأنه حق لهم هديا بالغ الكعبة فإذا زاد عن حاجته ولأهل مكة أن يأخذوا من الهدي وأن يضعوا في ثلاجاتهم ما شاءوا يأكلوا ويدخروا ما شاءوا من ذلك فهو حق لهم ما زاد عن حاجتهم واكتفوا واستغنوا بما يدخرون وما يأكلون لا نتركه كما يقول العوام يعفن ولا كما يقول الناس يفسد ولكن ما يقول الناس نتركه للسباع لا والله ما دام في العالم من يحتاجه والأصل في ذلك التشريق كما كان السلف يعملون ويأخذونه إلى بلادهم لأن يرسل به إلى الفقراء من باب أولى وبهذه المناسبة جاء لبعض الإخوان سؤال من تلك البلاد يقول إذا جاء لحم الهدايا من مكة للبلاد النامية وكان رجل قد حج واهدى من المحتمل واحد في الالف ان يكون هديه قد جاء الى بلده وواحد في عشرة الاف ان يصل الى يده هو فهل له ان يأكل من هذا ام لا اشتقول يا جماعة ها يأكل اللي قل ما يأكل شيء صاره. ولا واحد الحمد لله نحن نقول يا إخوان هو بنفسه لو أهدى هذا الهديأ وكان بمنه له أن يأكل ولا لا ها؟ لو أكله كله هو واصحابه ما في بعض الناس يقول لو أكله كله عليه غرامة غرامة إيش الثلث حق المساكين ولا غرامة عليه كله على كل هناك من يقول لو أكله كله ولكن له أن يأكل من، فإذا كان له أن يأكل منه ويطعم إخوانه جاب الدبيحة حقته في الخيمة ومعه جماعة من بلده ولا من غير بلده من جيران أهله معه عياله وأولاده صغار وكبار وقال هياكلوا والباقي وزعوه، لهم ذلك ولا لا فإذا كان يجوز له أصالة وهو في منى أن يأكله فإذا تاه في مليون هدي وراح إلى بلده واحتمال واحد في الألف ثم واحد في عشرة أهلاف يعني واحد في مئة ألف احتمال أن يكون هذا هاديو والله يغمض عينه يفتح فمه ولا لا يا جماعة والله تعالى اعلم